والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تغلمون شيء وَجَعَلَ لَكُمُ السًَََّّا أَذَ الصُوًَا الأأَفْ إذَ تَلَلَكُ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ومسكننا وجعلنا لنكون من جدول دمنع بؤت تنس تخيم تكونوا ما اقامتكم the بَل أَكُم الن أَ جَعَدًَاكُم سَوابلَ تَقكُمور الخَ أَن سَابِيلَ هَذَلِكَ يُنْتِظِرُ لِأُمَّتِهِ عَلَيْكُمْ لَا عَلَنْكُمْ يَا رِفُونًا أَمَّا تَالِثٌ مَا ذٰلِكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن عَذَابَ فَلَا يُقْضَىٰ فَفَوْعَنٌ and <laughs> الذين كفوا عن سوء الانسان في ليزنا فوق لعلي بما كنوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٍ, وهدى ورحمة وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء qalqa